موسوعه النابلسي ا ب ي إ ذ ق ت م ا ل ن ا ء ف ل ق و ه ن ل ع د ه ل و أ ح و ا ل ا ا ل ل ل ه رَبَّكُمْ ا تُخْرِجُوهُنَّ م ن ب ي و ت ه و ل اسماء يَخْرُجْنَ إلا أَنْ ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ت الحسنى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 ذلكم ا س م ا ب الله و الحسنى ي و م الآخر يتق يجعل ق الله له م